وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان سعيد بن المسيب كان يقول اذا اعطي الرجل شيئا في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له جاء مالك رحمه الله باثر سعيد بن المسيب على القاعدة التي استنتجناها من فعل مالك انه اذا جاء نص مجمل في الباب يأتي بنص آخر يفصل ويشرح ذلك لأن قول ابن عمر إذا بلغت به واد القرى فشأنك به ربط شأنك به بوادي القرى ونحن أشرنا بأن واد القرى إنما ذكر على سبيل إيش المثال فجاء مالك لهذه النقطة بآثر سعيد بن المسيب من أخذ شيئا في سبيل الله فبلغ به او فبلغ هو بخروجه رأس مغزاه رأس مغزاه يعني منتهى الغزوة التي خرج إليها هل رأس مغزاه مرتبطه بوادي القرى ولا وادي المدن انما هي عامة في ايش كل غزوة في اي جهة كانت قربت او بعدت شملت او اجنبت شرقت او او غربت يقول سعيد بن المسيب بلغ به رأس إيش مغزة يبقى امتلكها ليبين ان نص بن عمر بوادي القرى ليس للتعيين ولكنه للمثال والتشبيه فقط وقضية حال حينما كان الغزو متجها الى الشمال بقي معنى رأس مغزة رأس مغزاه في الذهاب او رأس مغزاه في العودة بعضهم يروي عن مالك بأن رأس مغزاه في العودة يكون قد غزا وانتهى من الغزوى ورجع وعند نقطة رأس مغزاه وهي الفاصل بين أرض الإسلام وأرض القتال يكون امتلك كل ما أعطيه يعني لو كان باقيا منه شيء دخل في ملك وبعضهم يقول لا رأس مغزاه في ذهابه من اول ما يصل الى اول نقطة الغزو امتلك ما اعطيه ووجهة النظر تتضارب بين الناحيتين وكثير من المالكيه يرجح قول مالك الاول لان المراد بما اعطيه انما هو لينفقه في غزوه فاذا ما دخل ارض العدو وشارك في الغزو فهو ينفق مما اعطيه بقي في العودة وبقي معه شيء